وَمَا أُبَلُِّ نَفْسِ إِ نَفْسَ لَ أَم مرَةُ بِالسّءِ إَِّ مَا رَرحمَ رَبّ إَِّ رَّ غَفُور رَحيم 117. وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي 118. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إن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 119. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون 110. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزه بِجِهَازِهِمْ قَالَتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْكَيْل وَأَنَا خَيْرُ توني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لَعَنَهُم يَعْرِفُونَهَا إِذَا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِم لَعَنَهُم يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى آبَائِهِمْ قَالُوا كيل فارسل معنى اخانا فارسل معنى اخانا نكت واننا له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على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 تُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالُوا اللهُ عَلَا مَا نَقُولُ وَكِيل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 117. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون 118. فلما دخلوا على ما جهذه بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ان ايتها اللعير انكم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 جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبله يعائي اخيه ثم استخرجها من يعا